يلا ايه؟ داليا. داليا ايه؟ داليا محمد محمود داليا صوت بالله من الشيطان الرجيم ان الرحیم و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا و ليلا طويلا ان وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْفَا بديلا إن هذه تذكرة فمن شاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سينسي ما شاء الله عليك دليا اقرأت الجميع اللي رباني مبروك يا رباني حفاظت حبيبتي فطريد هديتك ودي هديتك يا رشا مبروك يا رباني يصلك أمرك يا رشا البنت التانية يا بنات اللي هتختم يلا حبيبتي أقبالك يا أخوات إيمان أقبال بناتك يا إيمان يا رب العالمي يلا يا بنت فطريد ها؟ بناتهم متو بناتكو كلكم وبنات المعلمات الكستانين كمان يلا حبيبتك أعوذ بالله من خلي بالك أكبر خنخنة بالأول وإيه, دي وإيه دي ومش عايزة خنخنة في من, من فضلك أعوذ بالله مسيك منخلك ولي أعوذوا لما كنتش بدي كرأي الأول بالخنخنة مش مهم تلحنيها أو يعني كده كرأ إيه بالرحمة غي اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يالد ولم يالد يا كُلُّهُ كُفٌ الرحيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ رِيمَ خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ ومن شر حاسد إذا حسد بسم مين الولد الصغير البيبي ده بيكره مع الناس <تصفيق> يلا باي بارك لك بنتي يلا شر الوسواس الخناس الذين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب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 بس خلي بالك يبقى خنقنه لان مؤكد اللازمه ليه وقعت عرفتي الخنقنه قرصه لها خنقنه تمام يلا يا حبيبتي اكيد هي كل قرائتها بالخنقنه يعني اكيد عندها مرضانها مر حتى قرصه الخنقنه يعني يعني دي محتاجه طبيب على طول طب على طول نتصل بالمستشفى ولا كده نطلع مشكله ها نستشفي دلوقتي يعني قصدي من كفتك طيب يا بنات اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعل ختمتين نور مباركتين وان يجعل مساقط بهم موازين لنا جميعا اللهم سقي بالقران العظيم موازيننا جميعا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالصالحات اللهم اختم لنا بالصالحات اللهم اختم لنا بالصالحات بالصالحات اللهم, اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا قلوبنا ونور صدورنا وذهابا هممنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا أليل أطراف النار عن نحو الذي يرضيك عنا وجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن متشابهه واتلو حق تلاوته وجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك إرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الضلال الجنة يا رب العالمين اللهم زدنا به علما والحقنا به بالصالحين اللهم اجعلنا لسان صدق في الآخرين اللهم اجعلنا ورس الجنة النعيم اللهم اضفر لنا أجمعين وهل المسيئين منا للمحسنين اللهم لتدع ولا بيننا شقيا ولا محرومة يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا وقفر ذنوبنا واصر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم لا تلع في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرتا ولا همّا إلا فرّتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عفيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ظالما إلا قسمتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا مسافرا إلا رددتا ولا مجينا إلا قضيت لينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك عيشة همية وميتة سوية ومرضنا غير مخصن ولا فاضح نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل اللهم ثبتنا فقل موازيننا تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قبل تتبت لنا نسألك يا ربي العفو العفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأخرة نسألك أن تجعلنا لك في كل وقت لك ذكارين لك شكارين لك متواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين ربي تقبر توبتنا وأجد دعوتنا وسدد أرسنتنا والسبسخيمة صدورنا اللهم صلبي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسدد تسيما كثيرا